تَيَتُ الْقُبُورَ فَنَادَيْتُهَا فَأَيْنَ الْمُعْطَمُ وَالْمُحْتَقَنُ وَأَيْنَ مُذَلُ بِسُرِّ الْقَانِهِ وَأَيْنَ مُزَكَّى إِذَا مَفْتَخَرُ تَفَانَوْ جَمِيعًا فَمَا مُخْبِرٌ وَمَا تُوْ جَمِيعًا وَمَا تروح وتردو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فينسى إلي أناس مضرون أما لك فيما مضى ما تغرون سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا فقالت لي أنا خلقهم أياما وقد رحلوا سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا فقالت لي أنا خلقهم أياما وقد رحلوا فقلت أين أطلبهم وَأَيُّمَنَّازِلِ النَّزَلُ فَقَالَتْ بِالْقُضُورِ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا فَعَلُوا أُنَاسٌ غَرَّهُمْ أَمَلُ فَبَادَرَهُمْ بِهِ الْأَجَلُ نَدَامَ فِي قُضُورِهِمُ وَمَا يُغْنِي وَقَدْ رَحَمُوا سَأَلْتُ التَّارِفَ بِرُّنِي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 اُسْ بِتَشِي صَحَائِفَهُمْ وَلِيٌّ فَاعِلٌ وَسَلَمُوا فَلَا يَسْتَطِعُونَ وَلَا لَمَمَّا جَاءَ وَلَا حَيَنُوا نَدَامَةَ فِي قُبُورِهِمْ وَمَا يَنفَعُ وَقَدْ رَحَلُوا سَأَل القوم اي من وقد رحلوا سالت تخبرني عن الاحباب ما فعلوا فقالت لي الا القوم اي من وقد رحلوا سالت تخبرني عن الاحباب ما فعلوا فقال قد رحلوا سألت دار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا فقالت لي أنا خلقهم أياما وقد رحلوا سألت دار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا. ani